فقلنا يا آدم إن هذا عدل لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى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 وعصى آدم ربه فغوى ثم اجته به ربه فتاب عليه وهداه قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وَنَعْرِضُ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا